السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشده و اشهد ان لا اله الا الله و ح د ه لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم تسليما كثيرا إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد ف أ س ا ل الله جل جلاله وتقدست أ س م ا ؤ ه كما جمعني و إ ي ا ك م في هذا المكان أ ن يجمعني و إ ي ا ك م تحت ظله يوم لا ظل إ ل ا ظله إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه كما أ س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يجعله ح ج ة لنا لا علينا اللهم آ م ي ن إ خ و ا ن ي في الله هذا هو الدرس ا ل أ و ل من دروس تعلم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وتعلم ا ل ل غ ة و أ ص و ل ا ل ل غ ة والنحو والصرف تعتبر من أ ه م العلوم التي يجب على طالب العلم أ ن يبتدا بها في طلبه للعلم و إ خ و ا ن ن ا الذين لا يتقنون ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة من المسلمين تجدون أ ن أ و ل مشروع عندهم لتعلم ا ل إ س ل ا م هو فهم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة فيبتدؤون بمبادئ ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وتعلم النحو وتعلم ا ل إ ع ر ا ب ليفهموا ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ولذلك تجد أ ن من أ ك ث ر العلماء نبوغا عند السلف حتى وعند الخلف من غير أ ه ل ا ل ع ر ب ي ة ل أ ن ه م ي ت أ ص ل و ن جيدا ي ت أ ص ل و ن على ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة التي هي مفتاح ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة والله جل وعلا قد ذكر في ا ل ق ر آ ن أ ن ه قد أ ن ز ل هذا ا ل ق ر آ ن بلسان عربي مبين فلكي تفهم ا ل ق ر آ ن لا بد أ ن تفهم اللسان العربي وكثير من المشايخ يبتدؤون في ت أ ص ي ل طلابهم العلم ب أ ش ي ا ء م ه م ة كحفظ ا ل ق ر آ ن وحفظ ا ل س ن ة و و ولكنهم لا يعيرون ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة اهتماما سواء كان في الخليج أ و في مصر أ و في الشام إ ل ا قليل وهذه الدول ا ل ث ل ا ث ة أ ك ث ر ه ا اهتماما ب ا ل ل غ ة في ب د ا ي ة ا ل ت أ ص ي ل الشام وهذا أ د ى إ ل ى خلل حتى إ ن بعض الخطباء وبعض الوعاظ وبعض حتى من يخرج لهم أ ش ر ط ه في ا ل أ س و ا ق تجده أ ص ب ح يتكلم ب ا ل ع ا م ي ة بل حتى ا ل خ ط ب ة أ ص ب ح كثير من الناس يتكلم ب ا ل ع ا م ي ة في جلها إ ن لم يكن كلها وهذا خ ط أ أ ي ض ا من أ س ب ا ب فتح مثل هذا الدرس تقويم أ ل س ن ت ن ا نحن من الضعف في م ع ر ف ة ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ ن حتى المتخصص في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة إ ذ ا خطب أ و تكلم في مجمع تجده يلحن ما معنى يلحن يرفع المنصوب أ و ينصب المرفوع أ و غير ذلك أ خ ب ر ت ه يا ايمن ك ل م ت ه فهذا من ضعف ا ل ت أ س ي س أ ص ل ا من ضعف ا ل ت أ س ي س في طلب العلم ما نراه من أ خ ط ا ء و أ ن ا معكم في هذا الدرس أ ت ع ل م ل أ ن ن ا نحتاج أ ن نتعلم دائما و أ ن نجدد معلوماتنا <تصفيق> والدرس الذي معنا في هذا اليوم اسم ه العوامل النحوي ة العوامل النحوي ة و ه و يعتبر درسا في أ ص و ل ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و يعتبر هذا الدرس و تعتبر هذه العوامل مثل الباب للدار بعض الناس يدخل الدار من النوافذ وبعضهم يكسر الباب ويدخل وبعضهم يتسلق إ ل ى الدور الثاني دون أ ن يعرف ما في الدور ا ل أ و ل وبعضهم لربما قفز من سطوح الجيران إ ل ى سطوح هذا الدار ووقف على السطوح وقال أ ن ا أ ص ل ا من اهل هذا الدار هذا هو الواقع في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة نحن نريد أ ن نتعلم ا ل ل غ ة و ندخل الدار من بابها فاتوا البيوت من أ ب و ا ب ه ا فيعتبر م ع ر ف ة العوامل هذه تعتبر مثل الباب للدار وكان من أ و ا ئ ل إ ن لم يكن هو أ و ل من كتب في العوامل النحوية الإس... ا ل ن ح و ي ة ا ل إ م ا م مجد ا ل إ س ل ا م أ ب ي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني الشافعي وهو ع ل ا م ة رحمه الله في هذا الباب بل هو مؤسس مؤسس علم ا ل ب ل ا غ ة عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني الشافعي المتوفى س ن ة اربعمائه وواحد وسبعين للهجره يعني له ما يقارب ميت أ ك ث ر من أ و ما يقارب أ ل ف س ن ة إ ل ا أ ر ب ع ي ن عاما ً تقريبا ً تقريباً صح من ذلك الوقت و طلاب العلم المبتدئين في علوم ا ل ش ر ي ع ة و علوم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يعتبر هذا الكتاب أ ص ل عندهم و عليكم السلام يعتبر هذا الكتاب أ ص ل عندهم لا بد أ ن يحفظ أ ن يحفظ وكذلك المتقدمين في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة والمتخصصين لا يستغنون عن كتابه ولا عن كتاباته أ ص ل ا رحمه الله وقد كان رحمه الله من طلاب العلم البارزين وقد ولد في جرجان ولد في جرجان وهي م د ي ن ة ك ب ي ر ة من مدن فارس وطلب العلم حتى فاق أ ق ر ا ن ه كلهم رحمه الله ا ل إ م ا م السبكي رحمه الله يقول عنه وصار ا ل إ م ا م المشهور المقصود من جميع الجهات مع الدين المتين والورع والسكون مع الدين المتين والورع الدين والسكون و ا ل أ د ب يعني له مؤلفات ك ث ي ر ة جدا وله أ ش ع ا ر ك ث ي ر ة رحمه الله ر ح م ة و ا س ع ة أ ل ف كتاب اسمه العوامل ا ل م ئ ة أ ل ف كتاب اسمه العوامل المئه ة و وهو الأصل درسنا في ذ ا ه و ا ل أ ص ل في درسنا هذا فأخذ العوامل في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة سنعرف ما معنى العامل العوامل في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ ك ث ر من م ئ ة ولكن هذه ا ل م ئ ة التي لا يستغني عنها طالب علم أ ب د ا لا يستغني عن معرفه ت ا طالب علم هذه ا ل م ئ ة لا بد أ ن تحفظها كما تحفظ اسمك من أ ج ل أ ن تفهم وتدخل ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ل أ ن ك إ ذ ا فهمت ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة تلذذت ب ا ل ق ر آ ن و ب ا ل س ن ة وتلذذت ب ا ل خ ط ا ب ة والكلام وغير ذلك بل إ ن ك إ ذ ا فهمت ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة لا تستطيع لوحدك هكذا أ ن تعدي خطا يعني تخطئ تجد نفسك لا ترتاح إ ل ا أ ن ترجع وتعدل هذا ا ل خ ط أ ولذلك المتخصصين في ا ل ل غ ة ن س أ ل الله أ ن يعلمنا ا ل ل غ ة ق ل و ا آ م ي ن ل أ ن ن ا أ غ ل ب ن ا إلا م يكن كلنا ضعاف فيها أ ق و ل المتخصص في ا ل ل غ ة تجده اذا إ سمع لحنا إيش يعني لحن لحن يعني خ ط أ خ ط أ في الكلام يراه مثل الجذام في, في وجه المتكلم أ ت ر ى الجذام وال يعني مثل ما نقول ا ل أ ك ز ي م ا و ا ل ح س ا س ي ة لما تكون منتشره في وجه انسان المتخصص في ا ل ل غ ة إ ذ ا أ خ ط أ الذي أ م ا م ه يراه مثل الجذام مثل الطاعون مثل ولا يتقبل ن س أ ل الله أ ن يقوم أ ل س ن ت ن ا و أ ن يعلمنا وان يفتح علينا فهذا الكتاب هو أ ص ل عندنا طريقتي في, في شرح هذا الكتاب أ و في التعليق عليه أ و في الشرح لكم أ ن ي أ ح ا و ل أ ن أ خ ت ص ر ما استطعت حتى لا تكثر عليكم ا ل م ع ل و م ة لاسيما أ ن ي أ ج ز م أ ن كثيرا منكم يعتبر هذا أ و ل درس ل غ ة ع ر ب ي ة يحضره في حياته في جامع في مسجد من كان كذلك فليرفع يدها اراه الكل طيب كذلك أ ز ع م أ ن ن ا سامح الله من درسنا ا ل ل غ ة في البدايات و إ ن كان هناك من درسنا وهو ثقيل ولكن بعض الذين درسونا في البدايات ونحن في ا ل م ر ح ل ة ا ل ا ب ت د ا ئ ي ة و ا ل م ت و س ط ة كان هو أ ص ل ا ضعيف كان هو أ ص ل ا ضعيف فعلمنا بضعف أ و كان قويا ولا يستطيع أ ن يوصل لنا ا ل م ع ل و م ة ولذلك تذكرون حينما كنا ندرس النحو و ا ل إ ع ر ا ب أ ن كان ه كانت ل ي ل ة سوداء تلك ا ل ل ي ل ة التي نذاكر فيها النحو ا ل إ ع ر ا ب بل إ ن ن ا كنا إ ل ا من شاء الله منا نحفظ ا ل إ ع ر ا ب حفظا ها لا تحفظ ا ل إ ع ر ا ب القواعد هذه لازم تحفظها أ ص ل ا ا ل إ ع ر ا ب لما يقولك أ ع ر ب حتى لو غيرلك ا ل ج م ل ة قام محمد إ ل ى البيت قام فعل ماضي مبني الفتح محمد فاعل إ ل ى البيت جار و مجرور لو قالوا ذهب أ ح م د إ ل ى السوق لا نعرف لازم قام محمد إ ل ى البيت إ ل ا من شاء الله لماذا كنا, كنا نلقا هكذا إ ل ا من شاء الله وهناك ممن علمنا جزاهم الله خيرا حببونا فنحن لكي تبدع في, في, في علم من العلوم أ ح ب ه أ و ل شيء حب العلم و أ ن ا إ ل ى أ ن دخلت أ و ل ى ج ا م ع ة و أ ن ا أ ك ر ه م ا د ة عندي تعتبر ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة والنحو مع أ ن ي كنت اخذ فيها درجات ع ا ل ي ة ولكن حفظا ليس ف ه م إ ل ى أ ن صادقت وخاويت و أ ص ب ح ا ل آ ن هو خليلي و أ ن ا خليله أ ح د إ خ و ا ن ي الذي ن درسوا معي وهو من القضاه ا ل آ ن في ا ل م د ي ن ة هو أ خ ذ ا ل أ و ل على ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة كلها في المعاهد ا ل ع ل م ي ة و ا ل أ و ل في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة بل إ ن ه يقول لي لقد تبحرت في لغتي الى أ ن ي أ ز ع م يا محمد هو يقول لذلك أ ن ي أ ج د أ ن ه لا أ ع ل م مني فيها وهذا واقع هو يقول في نفسه ما يعرفه إ ل ى د ر ج ة أ ن ا ل د ك ا ت ر ة كانوا يرجعون إ ل ي ه يقولون كذا كذا كذا ما ر أ ي ك يا شيخ محمد اسم محمد فكان يقول كلامك حسن فيقول عندك م ل ا ح ظ ة فيقول نعم هذا كلام ا ل م ت أ خ ر ي ن أ م ا كلام المتقدمين فخلاف ذلك وقال و ا ل ك ف يقول و و ن كذا ا ا ل ل ب ص ر ي ن كذا ا و ق انا ب م ل ك ك ذ ا و ر ج ح ا ب ن ع ق ي ل ك ذ الفيه ودى ا وسيباويه إله ل و كذا خ ه ف ع ص ر ف ل ابن ن وحصلت ي ه مالك م ن ظ يحفظ ر ك شيء ف ابن مالك له أ ل ف ي ة في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ ك ث ر من أ ل ف بيت يقول أ ر ا ج ع كل يوم ث ل ا ث ة وسبعين بيت فمن ك ث ر ة ما جلست معه أ ح ب ب ت ا ل ل غ ة العربيه و أ ن ا رجل غيار أ غ ا ر إ ذ ا ر أ ي ت من هو أ ف ض ل مني في مجال من العلوم أ غ ا ر منه حتى أ ك ا د أ ن ي لا أ ن ا م الليل فغرت منه فجلست أتى تعرفون نحو م اتنحو ما معنى أ يعني أ ع م ل أ ن ي نحوي ولست نحويا أ ت ن ح و ولكني أ خ ذ ت أ س ت ف ي د منه حتى أ ح ب ب ت وهو الذي أ و ص ا ن ي أ ن أ ف ت ح في العوامل النحويه وقال احفظها واشرحها ثم أ ئ ت ن ي ل أ ع ل م ك غيرها ف أ ن ا مثلكم أ ن ا مثلكم أ ت ع ل م ا ل آ ن ولكن هذا الجامع أ و الدروس في المساجد فيها ب ر ك ة نسال الله ان يعلمنا و نكون هذا لوجهه قولوا آ م ي ن طيب طريقتنا أ و ل شيء حاول أ ن تحب هذا الدرس حاول أ ن تحب هذا الدرس ثانيا لا تنقطع بقدر المستطاع لا تنقطع ثالثا أ ك ت ب أ ك ت ب قد يكتب لك صديق ولكن لا أ ن ت و أ ن ت تكتب عقلك الباطن يحفظ ويحاول يفهم ثم ترجع إ ل ي ه فيما بعد رابعا كما قلت لكم أ ح ا و ل أ ن أ خ ت ص ر وربما بعض ا ل أ ح ي ا ن لكي اوصل ا ل م ع ل و م ة أ ت ك ل م بالعاميه كيف أ ؤ ت ي ب ا م ث ل ة من واقعنا بكلام معروف مفهوم حتى تفهم يعني حينما أ ش ر ح لك العامل س أ ق و ل لك تعريفه س أ ق و ل لك تعريفه ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ و ف إ ن لم تفهم أ ع ل م ك يا على ب ل ا ط ة يعني يا ابن الحلال العامل معنا كذا افهم حتى لا يرسخ في عقلك ب إ ذ ن الله جل وعلا طيب ن ب د أ بسم الله جل وعلا أ و ل ا ك ل م ة العوامل ا ل ن ح و ي ة ما معنى ك ل م ة عامل العوامل جمع عامل العوامل جمع عامل <تصفيق> والعامل قال تعريف, تعريف العامل التعريف ا ل أ و ل قالوا هو ما يتقوم به المعنى المقتضي للاعراب إ ع ر ب به ما يتقوم م ا ل مثل جاء في قولنا جاء زيد ا ل آ ن أ ي ن العامل في هذه ا ل ج م ل ة جاء زيد أ ي ن العامل العامل جاء ليه ل أ ن ه هو الذي عمل العمل في زيد كيف عمل العمل زيد مرفوع بالضم صح ولا لا ما الذي جعل زيد يكون مرفوع أ و ل ح ا ج ة ما معنى مرفوع مرفوع ب إ ي ش بالضم و منصوب بالفتح بالفتح غير المثنى طبعا و مجرور و مخفوض مخفوض أ ي مجرور بالكسر لا لا تستحي أ ن ت س أ ل عما تفهم ولن استحي أ ن أ ق و ل لا أ ع ل م فيما لا أ ع ل م ل أ ن ن ا كلنا ا ل آ ن نتعلم يا اخوه حاول أ ن تتعلم حاول أ ن تفهم جاء زيد فزيد لماذا لم نقل جاء زيد لماذا لم نقل جاء زيدا ل أ ن جاء عمل هذا العمل في ماذا في زيد مررت بزيد ٍ مررت بزيد ٍ طيب ز ي ت هنا إ ي ش إ ع ر ا ب ه ا إ ي ش ا ل ح ر ك ة اللي عليها دعونا من ما هو إ ع ر ا ب ه ا ما هي ا ل ح ر ك ة ا ل ح ر ك ة دائما ً في آ خ ر ا ل ك ل م ة إ م ا ضم و إ م ا فتحه واما كسره خلاص مررت بزيد ٍ ما هي ا ل ح ر ك ة يعني زيد عمل فيه ع م ل ي ة كسر صح ولا لا من الذي عمل فيه أ ي ن العامل حرف الباء حرف الباء هو, البا هو العامل حرف الباء هو العامل ن أ خ ذ تعريف ثاني للعامل حتى تفهم العامل العامل قال قالوا هو ما أ و ج ب آ خ ر ا ل ك ل م ة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 العامل هو الذي جعل من الواجب أ ن ا ل ك ل م ة التي تليه أ و ا ل ك ل م ة التي تردفه أ و ا ل ك ل م ة التي عمل فيها أ ن تكون على وجه مخصوص إ م ا مرفوعه إ م ا م ن ص و ب ة و إ م ا م ج ر و ر ة هذا هو العامل العامل هو الذي لو فهمنا العوامل ضبطنا الكلمات التي بعدها لما ي أ ت ي واحد يقول إ ن محمد ي أ ك ل الطعام الكلام هذا اللي أ ن ا جالس أ ق و ل ه انبلع معاكم تحس انه إن هذا اللي قدامك فصيح تحس, إن... تحس انه مخربط ليش لان قال ان محمد بينما انا حفظت في درس العوامل الذي حضرته في المسجد وجلست اكتب واحفظ واختبرت فيه يعني ستختبرون في هذا الدرس بالذات بالذات باذن الله جل وعلا هذا الدرس حفظت فيه ان ان حرف توكيد ونصب هو من العوامل التي تنصب الاسم وترفع الخبر خلاص يعني إ ن محمدا ي أ ك ل ما ت أ ت ي إ ن محمد ما الذي جعل من الواجب أ ن تكون محمد منصوب ة العامل لماذا كان محمد منصوب بالفتح ما السبب في ذلك ما الذي أ و ج ب هذا واجب لا ينفع ما يصلح أ ب د ا أ ن يكون محمد مرفوع ليه هو عمل العامل هو الذي عامل هذا ا ل أ م ر ا ل ع ا م ل الذي عمل هو هذا س ن أ خ ذ العوامل ك أ ن ه م عمال في منهم متخصص في ا ل ن ج ا ر ة ومنهم متخصص في الحديد ومنهم ما هؤلاء عمال ها هذا, هذا الذي أ ق و ل لكم ا ل آ ن س أ ش ر ح ب ا ل ل غ ة ثم أ ش ر ح ب ا ل ع ا م ي ة أ و ب ا ل أ م ث ل ة ا ل و ا ق ع ي ة ما الذي جعل هذا العمود الذي أ م ا م ك م في المسجد واقف هكذا بعد الله بعد إ ذ ن الله ما الذي ها الحداد و النجار و ا ل ب ن ى و الذي جعله على هذه ا ل ط ر ي ق ة المبيذ يسمى ب ا ل ل غ ة ا ل م ص ر ي ة ا ل ن ق ا ش ة طيب و أ ي ض ا كل هؤلاء هم الذين ك ل عامل له ع م ل صح ولا لا في من العامل و عندنا له ع م ل خاص يكسر ا ل ل ي ب ع د ه على طول وفي من العامل و لا يرفع وفي من العامل و نصب ا ا ب هو ن ص متخصص في النصب مثل مثل أ ح د ه م أو مثل أحدهم مثل ر أ و ه في عند المسجد النبوي ينصب ينصب على الناس فقالوا له يا ابن الحلال وعند الحرم النبوي قال أ ن ا أطبق القرآن اطبق ل ق ر آ ن أ ا ل ق ر آ ن قالوا كيف قال الم يقل الله إ ذ ا فرغت فانصب فرغ جيبي من المال فننصب على الناس حقيقيه هذه, هذه ذكرها الشيخ ع ط ي ة محمد سالم في أ ض و ا ء البيان رحمه الله في كتاب في شرح الم نشرح لك صدرك ففيه طبعا هذا إ ن س ا ن لا يفهم ا ل ل غ ة ل أ ن ه لا ت أ لا ت ي ف ن ص ب ف ن ص ب ما السبب في فهمي هذا؟ أدم فهم ي هذا عدم فهم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة طيب نرجع نقول في من العوامل شغلتها النصب ومن العوامل من شغلتها الرفع ومن العوامل من شغلتها الجر اللي هو الكسر فهمنا ومن العوامل شغلتها الجزم إ ل ى آ خ ر ه فهمنا ا ل آ ن ايش هي العوامل طيب ما هو النحو النحو اللي مخربط الدنيا ك ذ ا ومخربطنا ومسبب لنا بهذله إ ل ا من شاء الله ما هو النحو النحو علم س أ ض ي ف في التعريف ك ل م ة لم يضفها ا ل أ ق د م و ن ولا ا ل م ت أ خ ر و ن أ ب د ا هذه ك ل م ة من عندي أ ن ا فهمنا علم لذيذ لذيذ هذه مني أ ن ا ترى نفسيا لما ا ل ذ ا ك ر وتقول هذا غصب عنك يكون لذيذ علم لذيذ يعرف به أ ح و ا ل آ خ ر الكلم إ ع ر ا ب ا وبناء علم لذيذ يعرف به م ع ر ف ة أ و ا خ ر الكلمات كل ك ل م ة لازم آ خ ر ه ا إ م ا يكون مرفوع أ و منصوب أ و مجزوم أ و مجرور صح ولا لا كل ك ل م ة لازم إ م ا أ ن تكون م ج ز و م ة أ و م ن ص و ب ة أ و م ر ف و ع ة أ و م ج ر و ر ة علم النحو هو الذي يعلمك متى تكون هذه ا ل ك ل م ة م ن ص و ب ة متى تكون م ر ف و ع ة متى تكون م ج ر و ر ة متى تكون م ج ز و م ة فهمنا يا اخواني ولا لا هذا علم النحو إ ذ ن علم النحو ما هو علم إ ي ش علم لذيذ يعرف به أواخر احوال أ و ا خ ر الكلم إ م ا إ ع ر ا ب ا و إ م ا بناء ا ل أ ن هناك كلمات دائما م ب ن ي ة مثل الفعل الماضي دائما الفعل الماضي مبني على إ ي ش على الفتح دائما في أ ف ع ا ل م ب ن ي ة أ ي ض ا الفعل مبني للمجهول مبني للمجهول يضرب يقتل إ ل ى آ خ ر ه وفي كلمات م ع ر ب ة هذا علم النحو سندرسه بعد هذا نحن ندرس أ و ل باب في علم النحو العوامل بعد ما نخلص م ن ه ب إ ذ ن الله جل وعلا سندرس كتابا آ خ ر اسمه م ل ح ة ا ل إ ع ر ا ب الحريري رحمه الله هذه أ ب ي ا ت لازم تحفظها عشان تفهم بهذا نستطيع أ ن ندخل في ا ل أ ع م ا ق بعد ما ننتهي من هذا وهذا ندخل في ا ل أ ع م ا ق ب إ ذ ن الله جل وعلا او ا ل آ ج ر ا ل ر و م ي ة س ت أ ت ي ن ا فيما بعد ب إ ذ ن الله جل طيب إ ذ ا فهمتم هذا كله يا إ خ و ة فقد قال الجرجاني أ ن هناك م ئ ة عامل قلنا أ ن م ئ ة عامل هناك أ ك ث ر منها بقليل ولكن هذه أ ه م العوامل التي تؤثر في الكلام قال العوامل تنقسم إ ل ى قسمين ركز معاي ا ل آ ن طالع فيه اكتب ك ل م ة عوامل في نص ا ل ص ف ح ة ل أ ن نريد أ ن ن أ ت ي ب س ب و ر ة بعدين ب إ ذ ن الله أ ك ت ب ك ل م ة عوامل في نص ا ل ص ف ح ة ثم ضع سهم يمين وسهم يسار إ ذ ن العوامل تنقسم إ ل ى كم الى قسمين في اليمين اكتب عوامل لفظيه, عوامل لفظية. في اليسار أ ك ت ب عوامل م ع ن و ي ة عوامل ل ف ظ ي ة في اليمين وعوامل م ع ن و ي ة العوامل ا ل ل ف ظ ي ة صلح تحتها سهمين يمين ويسار العوامل ا ل ل ف ظ ي ة تنقسم إ ل ى قسمين س م ا ع ي سماعية ا ل ث ا ن ي ة ق ي ا س ي ة س م ا ع ي ة و ق ي ا س ي ة ا ل س م ا ع ي ة ضع تحتها سهم واحد واكتب رقم واحد وتسعين س م ا ع ي ه ضع تحتها رقم واحد وتسعين ا ل ق ي ا س ي ة ضع تحتها سهم واكتب س ب ع ة رقم س ب ع ة ا ل م ع ن و ي ة ضع تحتها سهم واكتب اثنين رقم اثنين طيب ما معنى هذا الكلام العوامل التي سندرسها التي تؤثر في الكلام إ م ا ترفع و إ م ا تنصب و إ م ا تجزم و إ م ا تكسر أ و تجر تنقسم إ ل ى قسمين عوامل ل ف ظ ي ة لماذا سميت ل ف ظ ي ة العوامل ا ل ل ف ظ ي ة قالوا هي التي هي ا ل تنسب ي ت إ ل ى اللفظ هي التي تنسب إ ل ى اللفظ إ ل ى اللسان فهي ما يكون للسان فيها حظ العوامل حظ جاء راى حرف الباء حرف في هذه كلها اللسان م ت ع ل ق ة باللسان ولذلك تسمى عوامل ل ف ظ ي ة العوامل ا ل م ع ن و ي ة هي ما لا يكون للسان فيها حظ بل تتصور بالقلب بل تتصور بالقلب هي التي لا يكون للسان فيها حظ بل تتصور بالقلب مثل إ ي ش ا ل م ب ت د أ والخبر المبتدا كيف تعرف أ ن هذا مبتدا أ ن ي ب د أ أ و ل الكلام باسم هذه ق ا ع د ة صح زيد قائم قالوا رافع المبتدا ما الذي رفع زيد المبتدا دائما إ ي ش مرفوع ما الذي أ ي ن العامل أ ي ن العامل س أ ق و ل لكم شيء جاء محمد أ ي ن الاسم ا ل آ ن ركزوا معي ا ركزوا معي ا لا, لا, لا تهو مني ر ك ز معي ا جيد جاء محمد أ ي ن الاسم أ ب غ ى الكل ابغى اسمع ب غ ى قل الكل يتكلم جاء محمد, محمد ا ل ط م ا ل ط م على وجهي س أ ق و ل جاء محمد أ ي ن الاسم محمد محمد هنا مرفوع ولا منصوب ولا مجرور ولا مجزوم مرفوع ما الذي رفعه جاء العامل فهمنا طيب كيف عرفنا أ ن جاء هو الذي رفع هذا عامل لفظي عرفناه بالكلام باللسان اللسان مؤثر فهمنا ولا لا طيب زيد قائم أ ي ن الاسم زيد طيب ما علامته آ خ ر ع ل ا م ة فيه زيد ا ل ض م مرفوع ما الذي رفعه أ ي ن العامل يلا يا ا ي فارح ا ن ت ه عامله كيف ع ر ف ن ا بالقلب بالفهم اللي هو الابتداء ما الذي رفعه تقول الابتداء أ ي ن العامل عامله عامل معنوي هو الابتداء فهمنا ولا لا إ ذ ن ما الفرق بين العامل اللفظي و العامل المعنوي العامل اللفظي من ا ل آ خ ر على ب ل ا ط ة كذا العامل آ ا ل اللفظي نلفظه و ننطقه ب أ ل س ن ت ن ا فهمنا هذا العامل العامل المعنوي نفهمه فهما بقلوبنا ولا ننطقه ب أ ل س ن ت ن ا طيب ي ط ر ب أ ح م د محمدا يضرب أ ح م د محمدا يضرب فعل ولا اسم فعل إ ي ش إ ي ش حكمه مرفوع بايش إ ي ش اللي رفعه فين العامل يا شيخ يضرب مرفوع إ ح ن ا قلنا ما في ك ل م ة لو لها عامل عمل فيها عمل لها عمل العمل هذا إ م ا صاب مخاب عمل لها عمل رفعها نصبها كسرها طيب ي ط ر ب مرفوع ما الذي رفعه أ ي ن العامل معنوي أ ن ه فعل مضارع مرفوع لم ي أ ت ي قبله لا جازم ولا غير ذلك فالفعل المضارع إ ذ ا جاء في ابتداء الكلام هذا يكون دائما مرفوع ما العامل ا عامل معنوي يسمى رافع الفعل المضارع ما الذي عمل في الفعل المضارع قال وقوعه موقع الاسم ل أ ن الفعل المضارع إ ذ اذا وقع موقع رفع الفعل المضارع الاسم إ وقع موقع الاسم رفع فهمنا ا ل آ ن الفرق بين العوامل ا ل ل ف ظ ي ة والعوامل المعنويه ها؟ العوامل ا ل ل ف ظ ي ة إ ي ش هي على ب ل ا ط ة كذا بالفهم كذا ها؟ ننطق بها نتكلم بها نعرف نميزها ب أ ل س ن ت ن ا نقولها بينما العوامل ا ل م ع ن و ي ة نفهمها فهما أ ن الابتداء دائما رفع الاسم إ ذ ا جاء في المبتدا فانه مرفوع دائما و أ ن الخبر مرفوع إ ن لم يدخل عليه ما يغيره فهمنا ولا لا و أ ن الفعل المضارع إ ذ ا جاء مكان الاسم ف إ ن ه مرفوع طيب فهمنا ل ف ظ ي ة و م ع ن و ي ة ا ل ل ف ظ ي ة قالوا تنقسم إ ل ى قسمين س م ا ع ي ة و ق ي ا س ي ة س م ا ع ي ة و ق ي ا س ي ة ا ل س م ا ع ي ة قالوا هي ا ل م ن س و ب ة إ ل ى السماع من كلام العرب لا يقاس عليها غيرها ما نستطيع نقيس عليها كحروف الجر حروف الجر كيف عرفنا أ ن هذه الحروف تكسر ما بعدها او تجر ما بعدها دخلت ر أ ي ت ك في المسجد المسجد إ ي ش ح ك م ة من الاعراب اسم إ ي ش مجرور ب ا ل ك س ر ة ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر ه ما الذي جره حرف الايش حرف الجر الذي قبله في في حرف ج ر س ي أ ت ي ن ا فيما بعد س ت ح ف ظ ه هذه كله ا سمع العرب من بعضهم بعضا أ ن في الذي ي أ ت ي بعدها دائما يكون مكسور إ ذ ا جاء اسم بعدها إ ذ ا جاء اسم ما هو الذي بعدها فعل ولا اسم لا الاسم الذي ي أ ت ي بعدها دائما يكون مكسور سمعوه سماع هذه تسمى عوامل س م ا ع ي ة يعني مسلمات واحد زائد واحد اثنين م س ل م ة ولا ما ي م س ل م ة م س ل م ة لو فتحت الماء وسكبته ينسكب ولا ما ينسكب م س ل م ة النور فيه ضياء والليل فيه ظ ل م ة مسلمات صح عندك واحد وتسعين عامل هي كذا ليه ما ليه هي كذا هي كذا تعرفون الشيخ الشيخ محمد هدايه ة الدكتور ا محمد متخصص في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و ا ل آ ن يحاول أ ن يكتب تفسير اسمه تفسير ه د ا ي ة هذا الرجل في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ممتاز جلسنا معه في بيته في مكتبه و أ خ ذ يحكي لنا السبب الذي جعله يدرس الماجستير والدكتوراه في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة فيقول السبب سؤال أ ت ا ن ي في الصف الرابع الابتدائي هو هذا السبب اللي اشغلني طول عمري ما هو قال إن ت ن ص ب تنصب ر ف ع ت الاسم وترفع الخبر يقول س أ ل ت مدرس ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ليه ليه ليه طب ليه ما نعكسها يقول لم يجبني يقول في المتوسط لم يجبني أ ح د في الثانوي تعرفت على دكتور في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة قال عندي الجواب ولكن أ د خ ل ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وتعرف يقول دخلت ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وما زلت حتى علمت أ ن هكذا العرب نطقوها مسلمات فيما معنى كلام أ ن ننحو نحو هذا هي هكذا هي كذا لا, لا يمكن تتغير و اذا تغير وهذا من إ ع ج ا ز ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة لا تصلح أ ن تكون غير كذا إ ذ ن الحروف أ و العوامل أ ق ص د العوامل ا ل س م ا ع ي ة العوامل ا ل س م ا ع ي ة يا اخواني هي التي سمعت من العرب ولا يقاس عليها فهمنا ولا لا طيب العوامل ا ل ق ي ا س ي ة قالوا هي ما لا يتوقف إ ع م ا ل ه على السماع ما لا يتوقف اعماله على السماع بل هي سمعت من العرب العوامل ا ل ق ي ا س ي ة سمعت و لكنه يدخل فيها القياس قالوا بل يكون إ اعماله, اعماله بالقياس على غيره اخذا ً من قاعده كليه ّ خليك معاي إ ش هي العوامل ا ل ق ي ا س ي ة العوامل ا ل ق ي ا س ي ة سمعوها من العرب و لكن لما سمعوها من العرب وجدوا أ ن ه ا غير ث ا ب ت ة ممكن هي و غيرها و غيرها تعمل نفس العمل فجعلوا هناك ق ا ع د ة ينطلقون منها مثل س أ ع ط ي ك م ق ا ع د ة ا ل آ ن في مجلسنا هذا كل واحد يلبسه غتره ب ي ض ة أ و شماغ ابيض يحضر الدرس و ا ل ل ي م ا يلبس غتره ب ي ض ة ما يحضر الدرس ا ل آ ن الدرس القادم م ش ي ن ا على ق ا ع د ة خلاص اللي يبغى يحضر الدرس سيلبس هذا اللبس م ش ي ن ا على هذه ا ل ق ا ع د ة صح ولا لا العوامل ا ل ق ي ا س ي ة جعله لا قاعده ما كانت, هذه قاعدته ما كانت هذه قاعدته ندخل فيه ما تشمله ا ل ق ا ع د ة فيكون عامل ما لم تشمله ا ل ق ا ع د ة لا يكون من هذه العوامل مثل قالوا أ ن ا ل أ ف ع ا ل ترفع الفاعل هذه ق ا ع د ة ق ا ع د ة الافعال ترفع الفاعل إ ذ ن كل ا ل أ ف ع ا ل ترفع الفاعل سواء كانت أ ف ع ا ل ل ا ز م ة أ و أ ف ع ا ل م ت ع د ي ة مثال إ ي ش بالمثال يتضح ا ل م ق ا م قام محمد ا ل آ ن كلمتي هذه ج م ل ة م ف ه و م ة ولا ما هي م ف ه و م ة قام محمد مفهومه او لا م ف ه و م ة مفهوم أ ن ه قام خلاص قام فعل لازم ولا متعدي ليش لازم ل أ ن ه لا يحتاج الفعل اللازم لا يحتاج إ ل ى شيء آ خ ر يبين ا ل ج م ل ة قام محمد طيب إ ذ ن محمد إ ي ش إ ع ر ا ب ه ا يا ج م ا ع ة فاعل مرفوع بالضم من الذي جعله مرفوع من الذي عمل فيه هذا العمل ا ل أ ف ع ا ل ترفع الفاعل دائما ً ا ل أ ف ع ا ل ترفع الفاعل دائما ً طيب قام يقاس عليها غيرها هل يقاس عليها غيرها جاء زيد نام أ ح م د جلس ع م ر جلس ع م ر هذه أ ف ع ا ل كلها ل ا ز م ة ل أ ن ه ا ما احتاجت إ ل ى مفعول به ولا تحتاج إ ل ى غير ذلك فهمنا ولا لا هذه كلها قام ونام وجلس أ خ ذ ن ا أ ن ه ا عوامل ق ي ا س ي ة ل أ ن ه يقاس عليها غيرها يقاس عليها غيرها هذه ا ل أ ف ع ا ل ترفع الفاعل إ ذ ا جاء لا بد أ ن ي أ ت ي بعدها فاعل والفاعل دائما ايش مرفوع طيب ضرب زيد ضرب زيد ضرب زيد الان ا ل ج م ل ة ك ا م ل ة ولا ن ص ضرب زيد عمرا م ف ه و م ة إ ذ ن ضرب فعل لازم ولا فعل م ت ع د ضرب زيد عمرا م ت ع د تعدى يعني تعدى الفاعل خلاص إ ذ ن ضرب زيد عمرا زيد إ ي ش ع ر ا ب ه ا فاعل مرفوع بالضم من الذي عمل فيه هذا العمل الفعل ضرب طيب وعمرا مفعول به فعل به ب ض ر ب صح ولا لا مفعول به إ ي ش دائما المفعول به يكون إ ي ش منصوب طيب من الذي عمل في في عمر هذا العمل الفاعل إ ذ ا الفعل والفاعل كله عوامل هنا تسمى عوامل ق ي ا س ي ة فهمنا يا اخوان ا ل س م ا ع ي ة اللي هي كذا مسلمات احفظها كذا و ف ه م ه ا كذا وطبقها مثل ما هي قالوا واحد وتسعين عام ا ل ق ي ا س ي ة كم عامل سبع عوامل ا ل م ع ن و ي ة كم عامل ما هما رافع المبتدا و رافع الفعل المضارع بس ا ل م ع ن و ي ة عاملان رافع المبتدا هذا تفهمه بالفهم و رافع الفعل المضارع هذا تفهمه بالفهم سندخل ا ل آ ن في العوامل ا ل س م ا ع ي ة اللي هي العوامل ا ل ل ف ظ ي ة قلنا العوامل ا ل ل ف ظ ي ة تنقسم إ ل ى قسمين س م ا ع ي ة و إ ي ش و قياسيه العوامل ا ل س م ا ع ي ة العوامل ا ل س م ا ع ي ة واحد وتسعين عامل الواحد وتسعين هذول سنقسمهم إ ل ى ثلاثه عشر عامل ثلاثه عشر عامل الواحد وتسعين ثلاثه لا واحد و سنين عامل سنقسمهم الى ثلاثه, إلى ثلاثة عشر نوع إ ل ى ثلاثه عشر كم نوع يعني أ ن ت سجعلها ش ج ر ة أ م ا م ك ا ل آ ن خلاص العوامل ركزوا معي كذا خلونا نسمع مع بعض ركز معي ضع القلم وانتبه معي العوامل ل ف ظ ي ة م ع ن و ي ة م ع ن و ي ة اثنين خلاص رافع مبتدا و رافع فعل مضارع ا ل ل ف ظ ي ة هذه ا ل ش ج ر ة بنسمعها كل كل درس كل درس بنسمعها فهمتها ولا لا ا ل ل ف ظ ي ة تنقسم إ ل ى س م ا ع ي ة و إ ل ى ق ي ا س ي ة ا ل س م ا ع ي ة واحد و تسعين ا ل ق ي ا س ي ة س ب ع ة الواحد و تسعين تنقسم إ ل ى ث ل ا ث ة عشر نوع إ ل ى ث ل ا ث ة عشر نوع النوع ا ل أ و ل من ا ل ث ل ا ث ة عشر سنقول عنوانا ونسكت النوع ا ل أ و ل من ا ل ث ل ا ث ة عشر حروف الجر حروف الجر حروف الجر هذا أ و ل نوع من أ ن و ا ع العوامل فهمنا يا إ خ و ة بس الدرس القادم س ن أ خ ذ حروف الجر ما هي حروف الجر أ ر ي د ك م أ ن تحضروا كذا حاول تحضر اجمعلي حروف الجر ايش هي ما هي حروف الجر هنا ذكر حروف ج ر ولكن في حروف جر لم يذكرها فهمنا نحن نعرف نريد نعرف طيب لماذا ابتدا بحروف الجر قالوا ل أ ن ه ا أ ك ث ر العوامل دخول في الكلام من و إ ل ى وفي وعن واللام و والى آ خ ر ه فهمنا وهناك أ س ب ا ب أ خ ر ى لماذا ابتدا بحروف الجر ولكن نقول لهذا السبب قالوه قالوا لانها ي أ ك ث ر الحروف دخول في الكلام سنعرف حروف الجر على ماذا تدخل وماذا تسبب إ ذ ا دخلت ل أ ن ه ا تكسر على طول فهمنا هذا الذي س ن أ خ ذ ه في الدرس القادم الدرس القادم ب إ ذ ن الله جل وعلا تخبروننا ت أ ت و ن بواجب كل واحد ي أ ت ي كل و ادخل ح يأتي الانترنت أ ك ت ب ما هي حروف الجر يطلع لك حروف أ ك ت ب ه ا بس ما ب ت أ خ ذ منك دقيقتين طيب ب إيش الفائدة ا د ما أ ن ع ر ف ت ه ا ل ا ا ل ف ا ئ د ة ت أ ت ي س أ خ ب ر كل حرف ما ما فوائده و إ ذ ا دخل ماذا يصنع وكيف نستفيد منه فهمنا ولا لا إ ذ ا كل واحد منكم يحاول أن ياتي ح و ل أن أ ي ما هي حروف الجر نعم ما ينفع أربعة فهمنا أربعة ما كلها يا ولدة إخوة أ س أ ل الله جل وعلا اني وفقنا و إ ي ا ك م الله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه واصحابه أ ج م ع ي ن السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته